بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتعو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفروا قل الذين أُوتوا الكتاب إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْمِصِينَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً حنفا الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والملكين في لاليه إنما خالدين فيها أولئك هم شر البنيه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 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ